الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يوتون أجرهم مرتين بما صدروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمُ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنَ احْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن التبع الهدى معك تخطف من أرضنا أولم نمتل لهم حرمنا لمن تجبى إليه ثمرات كل شيء تجبى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ الرِّزْقُ مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَكَمْ هَلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إلا قليلا كنا مهلك پا تھی یو ظالمون وما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 أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ تَمَنَّى الْأَعْمَىٰ مُتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ تَمَهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَدَّعُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَا أُولَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا كَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَانَا وقيل دعوا شركاء فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لونهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم لنباء يومئذ فهم لا يتساءلون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 لہل ہم دل و لہل سوکھ مو پور جل إِلَىٰ شَأْمَدٍ لَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَن إِلَٰهُهُمْ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ نَهَارًا وَتَغَمَّدَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن إِلَٰهُهُمْ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم ليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهى ولتسكنوا فيه ولتبتغوا من قضيه ولعزكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون